صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين أم. وسارعوا إلى مغفرة مغفرة وَجَنَّتَيْنِ أَرْضُهُمَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّتَيْنِ أَرْضُهُمَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يُرِيدُ الذُّلَّ لِتَلْتَقِيَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ, الغير والكاظمين, الغير والكاظمين الغير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 غفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون اولئك جزاؤهم عند ربهم جنات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 فانظروا كيف كان عاقبة المكتبين هذا بيان للناس وغدى ومولغة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداونها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء اليمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولن فايا من الله الذين جادوا لَمَّا جَاءَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا قَوْمًا صَابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتَ تَمَنَّى لَنَا نُكْتَمِ قَبْلَ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ فَقَدْ رَأَيْتُهُ وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم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 يرادين يؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكان في النبي قعد لمعور الذين كثير فما وهلوا لا اصادهم في سبيل الله و وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فَلَا ظِلَّ لَنَا ذُنُبُنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ يا وحسن الثواب الاخره والله يحب المحسنين